ذلذلك بانهم شاكو الله ورسوله ذلك بانهم شاكو الله ورسوله ومن يشاق الله فان الله شديد العقاب ومن يشاق الله فان الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة قائمة على أصولها فبإذن الله وليحذي الفاسحين بِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْبِيَ الْفَاتِنِينَ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَجْفْتُمْ فَمَا أَوْدَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ ولا ركاب ولكن فما أوجفتم عليه من خيب ولا ركاب ولكن ولكن الله يسلط رسله على من يشاء ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى ما أفاء لهه وَِغغطُ وَذكُبَ وَذِقُرض وَتَ وَمَساتين وَبن السَّبكَلَ يكدلَ وَذ قُرض وَتَ فَلا يَكُونَ دَوْلَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ فَلا يَكُونَ دَوْلَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وما وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَبُوا وَاتَّقُوا اللَّهِ وَاتَّقُوا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَادِرِينَ الَّذِينَ أُفْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ الفقراء المهاجرين الذين أفتدوا من ديارهم وأسوالهم يبتغون يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله الله ورسوله أولئك هم الصادقون أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هادر إليهم ولا يجدون والذين تبوأوا وَ رَوَلئ مَن يم قَربِهِم يحِّونَ مَنه جَلَيهِم وَلَا يَجدون وَلَا يَجذونَ فيِي صُدورِهِم حاجَةً مِا أُوتُ وَيُؤسِعُون وَلَا يَجدونَ فيِي سُورهِم حَادَةًَ مِاأُوت يُسِرُّونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَطَاصُ وَيُفِرُّونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَطَاصُ وَمَن يُقَشُّ حَنَفْسِهِ فَأُولَئِئِكَ ومن يوق شح نفسه فأولئك هم